وَذْكُرْ أَخَاهُ عَادٍ إِذْ أَذْرَقَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا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 117. قبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدم شئاً بأمر ربك فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكنناهم في وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغن عنهم سمع فصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون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 وذلك إفقهم وما كانوا يفترون